بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المتين إنا جعلناه الطرآن العربي لعلكم تعقلون وإنه في لدينا لعلي حكيم أفنطرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد مِنْهُمْ فطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها شبلا لعلكم تهتدون وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنشَأْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتزروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا اشتويكم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سفر أعلمنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مما يطلق بنات وأصفاكم بالبنين واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُرَشَّأُ فِي الْشِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيُّوْهُ بِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنُ إِنَا فَاتٍ أَشَهِدُوا فَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وقالوا لو شاء الرحمن ما حفدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يطرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقلنا منهم فراغ كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضرني فإنه سيهد وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتماء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول الله ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا مزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لأتخذ بعضهم بعضا سخريا ورح نترفتك طير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفو بالرحمن لبيوتهم, لبيوتهم سقفا من قصة ومعارج عليها يظهرون والأيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاح الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ عند ربك للمستقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون فإذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبث القرير ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلاء مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم معتقمون أو نعينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوشي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَاسْأَلْ من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون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 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أفتها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا يَا أَيُّهَا دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم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 فلوذا أرقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستغفت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فلما آسفون انتقمنا منهم فأرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جزلا بل هم قوم الخصمون إن هو إلا عبد أنعلنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلون وإنما هو العلم الساعة فلا تنسون نبيها والذين هذا خيال مستقيم ولا يصد النجم الشيطان. إنه لكم عدو مبين ولما جاء عسى بالبيهات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 يا عباب لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف صرحات من ذهب وأحذاد، وفيها ما تشتهيه آخذ وتلذ الأعين، وألا فيها قارضون، وتلك الجنة التي مريض. سموها بما كلون تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم قالوا لا يفسر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض على ربك قال إنكم ماكثون لقد جئنا يكون في الحك ولكن أكثركم للحك كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أَنَّا لا نسمع سرهم ونجواهم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 فذرهم يطوبوا ويلعبوا حتى نلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الْأَرْضِ إله وهو الحكيم العليم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 كَمْ مِّنْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ يَقُولُ لَهُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ نُسَكِّرُ وَقِ رَبِّ إِنَّهَا اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون